إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض.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 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اتَّصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ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 وَطَهِّرِ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عميق ليشهدوا ما نفع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم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 فجتني برجس من الأوثان وجتني بقول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك فِي اللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَضَىٰ مِنَ السَّمَاءِ فَتَقْطَفُهُ فتقفه طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَّةِ الْقُلُوبِ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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وهلت قلوبهم والصابرين, والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم يوم وفقون والبد نجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتو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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أي يقول ربنا الله، ولو لا دفع الله ناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها سما الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وللله عاقبة الأمور.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 ويستعجلونك بالعذاب ولي يقلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وهي ظالمة ثم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرازقين لا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 وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةٍ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 يكادون يسقون بالذين يكلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاه فنعمة المولى ونعمة نصير.